جرب جرب, جرب جرب جرب جرب جرب أن تسابق الثلاثة جميع وليس أقصارهم فقط لا راحة ولا فرصة للتدارك انتهى ونت فهل ترى أنك كفء لذلك؟ لا يجدر بك إلا أن تسابق أخفهم وأسرعهم إن كنت حقا تريد الفوز إنك في سباق بل نحن كلنا في سباق مع عقرب الثواني إنها أوقات ثمينة سريعا ما تنصرم هيا هيا استغلها، لا تضيعها في النظري، فإنها لن تنتظرك. جري، جري، جري، جري جري جري